قالوا الا لم تكن تاثيكم وصولكم قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ان لنا انصر رسلنا والذين امنوا في حياه الدنيا ويوم يقوم الاجاد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 وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَأُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَاءِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ ببالغين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 ولا المسيء قليلا ما تتذكرون